ح ือสั่งใ ح ชี <ت ص في ق> ا ي ตคือไร่ ك ร่ไร่คือส وإيش ج ا ب اليوم مثل البارحة الزمن يمشي على سلك الحرير ليلة تنتخسر وليلة رابحة والهنا لا يخدعك أم راقص كل ساعة من حياتك رايحة ما يعوض خالك ا ل م ا رايحة ما و ا ن ت ي الشايل هم من فادح خلي في صدرك س ع و ا بشرب خير صفحة لي ا ما هي واضحة حكمة الله ما توريك المصير حكمة الله ما توريك المصير เลี้ยง ل ิ้ยเหมือนนกยูงสับเพ้า في س م ا มภาวน ما, ما تبغى تطير من على لوك أ ر ت ص ب ح سأرحل والفضاء من حولها واسع منير كل ساعة من حياتك ر ا ي ح ة ما يعوض هالك المال الكثير كل ساعة من حياتك ر ا ي ح ة ما يعوض هالك المال الكثير كان قلبي ما شك من ج ا ر ح ه كان د ن ي ا الورد ريحتها عبر كان قلبي ما شك من ج ا ر ح ه كان د ن ي ا الورد ريحتها عبر أوه وكل ساعة من حياتك ر ا ي ح ة ر ا ي ح ة ر ا ي ح ة